أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أم دفعوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لنتبعناكم هم للكفر والمعين أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لأخوانهم قعدوا لو أطاعونا ما, ما قتلو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 فَرِيحٍ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ مَعَنَّا اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ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 وقالوا عسلنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم شوء واتبعوا روان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخلف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا يحذنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يؤروا الله شيئا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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ يَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْسِمَ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُبْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بما تعمل هنا خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن فَنَكُتُمُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُقْ وَذَابَ الْحَرِيقُ مَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَحَسْبُهُ الْعِبَادُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ لا مؤمنا لرسول حتى يأتينا لقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين يَكذِّبُونَ كَفَقَدْ كُنْتُ بَارِسُلًا مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ بَالِقَةٌ مَا قَتَلَتْ وَإِنَّمَا تُوَفَّى الْأَجْرُ كَيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَذَنْ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَهِ فنبدوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويعبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب بليل وَالَّذِينَ كُسُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِلْأَلْبَابِ إِذَا ذُكِّرُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما المعالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا آمِين رَبَّنَا فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَاَتِنَا وَتَفَنَّى مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وآتنا مَا آتَيْنَا مَا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أغير عمل عامل منكم ذكر من أو بعركم من بعر الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا كُنتُنْ لَمْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَرَبًّا مِنْ عِنْدِنَا وَمَا عِنْدُنَا حُسْنُ لا يعرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ورئس المهاد لكن الذين اتقوا لهم لهم جنات تجريهم تحتها الأنهار خالدين فيها نذلا من عند الله وما عند الله خير من أبرار وإن من أهل كتاب لمن يؤمن بالله وما أرسل إليكم وما أرسل إليهم خاشعين لله لا يشترون في الله فمن القنينة أولئك نهوا أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا